وَأَن لَّا تعدوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِالْقُرْآنِ مُبِينًا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُوا فَادْعُوا رَبَّهُ فأسرى بعباد ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوان إنهم جزء مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزوج ومقام الكريم ونعمات كانوا فيها فاكين كم تركوني جناتي وعيوني وزروعي ومقام كريم وزروعي ومقام كريم ونعمتي كانوا فيها فاكين كذلك وأورسناها خوفا آخرين فما بكث عليهم السماء والأرض وما كانوا ضرين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 لا يقولون إن هي إلا موتتنا للأولى وما نحن بمن شرّين فأتوا بأبائنا إلا كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تباعون والذين من قبلهم